لَن يَمُوتَنَّهُمْ أَم لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن يقين لا يفقهون يقولون لا ايرجعنا إلى المدينة لا يخرج منها عز من الذل ولله العز ذات ولى رسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تولوا ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأم ونفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب له لا أخرتني فيقول رب له لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوخر الله نفسه سَنِذَاجَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا مَا فِي سماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير